اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا حقه ملحقه ومن ادراك ما لحقه كذبت ثمود عاد بالقارعه فان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 وَيَحْمِلُ عرشَ رَبِّكَ فَوْقَهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُم خَافِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَأُنْشِقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً وَأُلْقِيَ فِي الْيَوْمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَشَهِدَ الشَّهَدَاءُ وَكُتِبَ شَيْئًا وَمَا كَانَ مُنْزَلًا إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 كُلُوا وَاشْرَبُوا غَنِيًّا بِمَا أسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَإِنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُم فَيَقُولُ غَ وهو في عيشه الراضيه في جنات عاليه قطوفها دانيه قلوا واشربوا هنيا بما اسلفتم في الايام الخاليه وان من موت كتابه بشمالي كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا, يا ليتك كانت القاضيه ما اغنى عني مالي فلك عني سلطانيه خذوه فغلوا صلوا ثم في سلسله درع ما 70 ذراع فاسدفوا وانما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابا ولم ادري ما حسابي يا يتراك كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذو مفغلوا ثم الجحيم صنعوا ثم في سلسله ذرعها السبع ذِراعًا فَسْلُكُوا إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ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 تذكره للمتقين واننا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم